بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ, والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد قَد خَلَقُونَ لئ سَانَفِي أَحسَان التَّقملَ قَد خلَق ال سَفِي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعذ بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم اقرا وربك الأكرم. الذي علّم بالقلم الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم علّم الإنسان يعلم كلا إن الإنسان لا الله هو استغنى هو هو استغنى ان الى ربك الرجعا ان الى ربك الرجعا ارى الذي نها عبدا اذا صلى عبدا اذا صلى أرأيت إن كان, على أرأيت إن كان على الهدى او انت ان كان على ارا ايت انكذب وتلى ارا ايت انكذب وتلى الم يعلم بان الله يرى الم يعلم بان كلا لا الا ينتهي لناس فَعَمَّ بِالنَّاصِيَةِ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ سندع الزبانية سندع الزبانيه كلا لا تطع هو اسجد وقترب كلا لا تطع هو اسجد